بسم الله <laughs> <laughs> داعا كذلك ندا قدلش الله ولا الله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 يصلح لكم أعمالكم ويمكن لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوصحه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق الأمور مهدفات داع وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من عاشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطب من شاكم من الجنة منزل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من يجمعني وهياكم بطريق رأيك إخوانا على سرور متطابع أسأله سبحانه فضي وياقو من الفتح ما ظهر من وما بطل هذا لقاء من لقاءات مواعظ القلوب العلاج الذي لابد من لقصة القلب قصوة القلوب مرض خبيث يقعد عن الخير ويصد عن الهدى قال الله فويل للغافية من ذكر الله القلوب ما بين ربه وقصوة إذا ربت تذكرت على مغيب وإذا قفت نفت كان لابد لها من التذكير لذا لابد لها من مواعد القرآن والمواعظ من المؤمن القرآن التي تنهي القلوب القاسية لأن كلام الرحمن لو تنزل على جبل، لرأيت خشيعا متصدعا من خشية الله. نحن في لقاء بعنوان أين دارك غدا فانت الهدى تسكن القصر الفسيح وتقصن الدار الوحيبا وغدا ستكون في مكان آخر طال الثمان أو قصر فليس للموت دار بعد الموت يسكنه إلا الذي كان قبل الموت يبنيه إن بناها بخير خواب مسكن إن بناها بشر خواب غاني إن مواعظ القرآن نعطى ما يمي القلب والمواعظ النبوية الموجزة البليغة من قرم المواعظ التي تحيي القلب فتعان نعطى الاستمر والقبض والجوارب الهركان نمر Mauretta kuntoa harimia. Palalla huuġella kiroljan. Joa, inhannan. Inna wahda Inna wahda lahi. Palalla palalla palalla palalla palalla palalla palalla palalla palalla palalla palalla لذر الناس من الدنيا. ترى ما الذي هو الله من الزني وهذه سهامها تصيب كل يوم أحدهم بسفن فترضيهها لهم وتصلمه إلى القبر المظلم المطبئ علي سالكا سبيل من سببه من الأموات ذلك، وقد خلقت القبور منهم الأكفان ومزدت الحدام ومصت الدوم وأكلت اللحم ترى رصم حكاً في مدينة قد ودمهت الألوان وعفرت الوجوه ومفان ومسكرت الحضار وأبانت الأحقار ومصدرت الأشراف أليس الليل والدفن عليكم سواء أليس أليس لما كانت علما فصاروا كذلك بعد التحكم من المؤاخذ ان المؤاخذ كل يوم Vaikeuksien tulee olla kätevillä, mitä yhdessä on mahdollista tehdä. Intellekti on tärkeä, mutta se ei ole ainoa. Tämä on yksi asia, josta meidän on God, <laughs> what Mm-hmm. <laughs> I've got him up. من بعدك وسيتقاسم الأولاد أموالك وأن وأن ينادى عليك ينادى عليك رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرفوك ولو بقوا معك ما نفعوك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 وإن عليكم لحافظين كراباً كاتبين يعلمون ما تفعلون كأني بك تنحب إلى اللحظ وتنغب وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الفم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدهود إلى أن ينخر العود ويمشي العظم قدرا بسم الله الرحمن الرحيم ألغاكم التكاثر ألغاكم التكاثر حتى زرتم المقابل ستسمع قرعا عالهم وستبقى وحيدا فريدا إلا من العمل هناك ستمتحن امتحان شديد وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان امتحانات الدنيا تعوض والفرص تعطى مرات ومرات لكن قل لي بالله العظيم كيف سيكون الحال إذا ظهرت النتائج منك كيف سيكون الحال إذا وستدوك وجاءك الملكان وأقعدوك عن البراء ابن عاصف قال كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وجلسنا عند القبر ولم يلحد بعد وكانت بيده صلى الله عليه وسلم عصا نكت بها على التراب ثلاثا ثم قال استعيدوا بالله من عذاب القبر استعيدوا بالله من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني في ساعات الاحتضار جاءتهم ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشم معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة وجلسوا منهم مد وجاء ملك الموت عليه السلام وجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب راض عنك وغير غربان فتخرج روحك كما يسئل القطر من استقاء فإذا قبضها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده صرفة عين حتى يلبسوه ذلك الكفن الذي من الجنة ويحنق بذلك الحنوط الذي من الجنة فتخرج منه رائحة كأطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض ثم يعرج به إلى السماء فما يمرون على نفر من الملائكة إلا قالوا من هذه الروح الطيبة؟ صاحبة الريح الطيب فيقال هذا فلان ابن فلان ينادى بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا حتى إذا وصلوا إلى أبواب السماء واستفتحوا له فدح له ثم يشيعه مقرب تلك السماء إلى السماء التي تليها حتى إذا وصل إلى السماء السابعة نادى منادي الله أنكتبوا كتابه في علين وأرجعوه إلى الأرض فإني منها قلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى فتعاد روحه في قبره فيأتيه ملكان أنفاسه ما كلب أبصرهما كالبرق الخاطب، أصبتهما كالرعد القاصف، فيُكردان، فيُكردان، فيقولان له: ما ربك وما دينك ومن هو ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيقول. ربي الله حقا ونبي محمد صدقا وديني الإسلام فيقال له وما علمك فيقال فيقول تعلمت القرآن وعملت به فتظهر النتيجة فينادي منادي الله فرشوا له فراشا من الجنة وابتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وغيحانها ويوسع له في قبره مدى البصر فيأتيه رجل أبيض الوجه طيب الشمائل فيقول من أنت فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالخير فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي هذا حال من؟ هذا حال المؤمن الذي حافظ على الصلوات وترك النواهي والمحرمة أما العبد الكافر أما العبد الفاجر إذا كان في إدفال من الدنيا وإدفال من الآخرة يعني في ساعات الاحتضار جاءتهم ملائكة سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار وحنوط من حنوط النار وجلسوا منه مدى البصر ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيجلس عند راتب فيقول ديتها الروح الخبيثة صاحبة الريح الخبيث أبشر بصخط من الله وغضب فتسل روحه كما ينزع السفود من القطن يعني الحديد المتشابك، فإذا قبضها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده ضربة عين حتى يلبسوه ذلك الكفن الذي من النار ويحنطوه بذلك الحنوط الذي من النار فتخرج منه رائحة كأن تنيرها على وجه الأرض ثم يعرج به إلى السماء فما يمرون على ملائم من الملائكة إلا قالوا من هذه الروح صاحبة الريح الخبير فيقال هذا فلان ببن فلان ينادى بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا حتى إذا جاءوا إلى أبواب السماء واستفتحوا له لم يفتح له ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ثم ينادي منادي الله أن أكتب كتابه في سجين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في قبره فيأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيخر في الأرض سبع خريفا حتى إذا أفاق أقعداه وقال له وما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيضربانه حتى إذا أفاق قال له ومن ذلك الرجل الذي بعث فيكم فيقول سمعت الناس يقولون كذا وكذا فيقال له لا دريت ولا تليت فتظهر النتيجة ينادي منادي الله أن كذب فافرشوا له فراشا من النار وألبسوه لباسا من النار وافتحوا له بابا من النار فيضيق عليه في قبره حتى تختلج أضلاعه فيأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الدين فيقول من أنت فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالشر فيقول أبشر بالذي يسورك هذا يومك الذي كنت توعد أنا عملك السيء أنا عملك السيء فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة هذا حال من حال الذين ضيعوا الصلاة وارتكبوا الفواحش والمنكرات حالهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول حالهم يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل حالهم يبكون فلا يستجاب لهم فلا يسمع كلامهم من نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وودى حبيث كتاب الكبائن قصة رجل ماتت وخدم فقبرت ودفنت ثم ذهب إلى بيته فتبين له أنه فقد كيس من الذهب فراجع حساباته فتبين له أنه سقط في القبر حين كان يحفر ويده رجع ونبش القبر فإذا بالقبر نار تتأجد رجع إلى أمه خائفاً باكياً وجلاً أمه أختي تقيه نقيه، ما علمت عليها سوء كيف وقد وجدت قبرها نار تتأجد اسمع يا صاحب القلب اسمع قبل فوات الأوان اسمع وراجع الحسابات قبل أن تبكي دمًا قالت الأم أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها هذا إن كان حال الذي يؤخرون فكيف سيكون حال الذين ينامون عن الصلاوات كيف سيكون حال الذين لا يصلون؟ كم سمعنا عن وجوه قد استودد؟ كم سمعنا عن أبدان قد تقطعت؟ ولو ترى أديا وف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وذوق عذاب الفريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعمى مر رجل على قصر من القصور. اجتمع عليه نفر وملأ من الناس فقال ما الخبر قالوا إن الأمير قد بنى هذا القصر وجمع الناس فقال لهم اعطي أي واحد منكم ما شاء إذا قال لأن في هذا القصر عيب زين القصر وملأه بالمتاع والأفعار ثم جمع الناس فينظر فمر رجل بسيط فرأى الاجتماع فسألهم فقال الأمير بن القصر وقال من يأتي بعيب فيه فله كذا وكذا قال من غير أن أدخل القصر إن في القصر عيبان من غير أن أدخل القصر إن في القصر عيبان أولهما سيفنى القصر وسيفنى صاحبه اش ما بدالك جاهدا في ظل شاهقة القصور يغدى عليك بمجلهيت من الرواح إلى البكور فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الفدو هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور قال سفيان من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجن ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من سفر النار قيل لبعض السرحان ما أبلغ العظاق قال النظر إلى محلة الأموات وسأل رجل أحمد ما يرق قلبي قال ادخل المقبرة قال آخر ما اشتقت إلى البكاء إلا خرجت إلى المقابر وما أعظم قول الصادق المصدوق في موعظة بلغة موجزة ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا, ألا, ألا, ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ما أحوجنا أن نخلق أحاداً أحاداً في ذلك المكان اخلع النعال وانزل وسر بين تلك القبور والأجداد فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء وفيهم الصغير وفيهم الكبير الحال سواسية الحال سواسية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم والشفاء لما في الصدور حتى تستفيد من الموعظة افعل ما تعبه ألا أني ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن في زيارتها حياة للقلوب الغافلة إن في زيارتها تذكير للغافل والناسي والساحل والقبر لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا يعرف غنيا ولا فقيرا الكل في ذلك في ذلك المكان مرتهن بالعمل الذي عمله وبالعمل الذي قدمه فاتق الله مت الله واتق الله عبد الله اتق الله أيها الشاب في شبابك واتق الله أيها الشيخ في شيبته والله الذي لا إله إلا هو إن الذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة طول الأمل طول الأمل ومن أضل الأمل أساء العمل قال سبحانه درهم يأكله ويتمتع ويلهيهم العمل فسوف يعلمون دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلموا يا غافلا عن الأمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغته والقبر صندوق العمل اللهم هون علينا الموت وسكراته والقبر وظلماته هون علينا السؤال وشدته أون علينا اللحدة وظلمته. اللهم منون علينا بتوبة النصوح قبل الموت وبشهادة عند الموت وبرحمة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم أرحمنا اللهم أرحمنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. اللهم حبب لينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسق والعصيان. واجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم تبتنا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم نور على أهل القبور قبوره اللهم اغتر لهم وارحمهم ويسكر أموره اللهم آنس محدتهم ونور قلمتهم اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأبدلهم أهلين خيرا من أهلهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدا إذا نسينا الأحباب وفارقنا الأهل والأصحاب اللهم كن لنا عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجمع شملا أصلح لا تأمورنا انصر من نصر الدين واخذل المنخذ خذ العبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين انصر المجاهدين في كل مكان ثبت أقدامهم اربط على قلوبهم افرغ عليهم صبرا يا رب العالمين عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اكبت عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأراضي ربنا اخفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد السيد وعلى آله وصحبه أجمع وتقبلوا تحياتي أخوانكم في تسجيلات الصفا بالتعاون مع مؤسسة صد الصفة الرياض الطريق الدائري وشغلي مخرج ستة عشر حي الفيحاء هاتف وناسوخ رقم اثنان اربعة 3 0 2 تم هذا العمل من استوديو الرباط الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جاء على التراب ومن عثر التراب وَشُقُّ عَنْهُ أَكْثَرَ رِقَاقًا وَفِي الرَّمْسِ الْبَعِيدِ فَلَوْ أَبْصَرْتُهُ إِذَا سالت نواظر مقلتي على وجناتي وانفضفه ونداه البلا هذا فلان هل مفنظر هل تعرف؟ 122. وحبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتم